الخامسة والستون والله أنزل من السماء ماء فاحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون والله أنزل من جهة السماء مطر فاحيا به الأرض بإخراج النبات منها بعد أن كانت قاحلة جافة إن في إنزال المطر من جهة السماء وإخراج نبات الأرض به لدلاله واضحة على قدرة الله لقوم يسمعون كلام الله ويتدبرونه بمعنى لقوم يسمعون هذه الحجة فيعقلونها ويتدبرونها فعد الإنسان أن يسمع سماع تدبر الآية السادسة والستون وإن لكم في الأنعام لعبرة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 من بين ما يحتويه البطن من فضلات وما في الجسم من دم ومع هذا يخرج لبنا خالصا نقيا لذيذا يطيب للشارب وهنا نقف عند قوله تعالى وإن لكم في الأنعام لعبرة أي لذلالة تستذلون بها على قدرة الله ورحمته وحكمته ولطفه وعظمته وأنه وحده المستحق للعبادة أما في قوله نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشارب أي نسقيكم لبنا نخرجه لكم أيها الناس مما في بطون الانعام من بين فرثها ودمها صافيا غير مختلط برائحة الفرث ولا لون الدم سهل المرور في الحلق لذيذا هنيئا لا يغص به شاربه مع الفوائد العظيمة التي تكون فيه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 مثل التمر والزبيب والخل والدبس إن في ذلك المذكور لدلاله على قدرة الله وإنعامه على عباده لقوم يعقلون فهم الذين يعتبرون وذلك على الإنسان أن يستخدم عقله وأن لا يسرح وأن ينظر في كل شيء حتى يعقل عن الله آياته وربنا جل جلاله له في كل شيء آية الآية الثامنة والستون ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وألهم ربك أيها الرسول النحل وأرشدها أن اتخذ لك بيوتا في الجبال واتخذ بيوتا في الشجر وفيما يبنيه الناس ويسقفونه إذن وأوحى بمعنى ألهمة وربنا جل جلاله لما بين أن إخراج الالباني من النعم وإخراج السكر والرزق الحسن من ثمرات النخيل والأناب دلائل قاهرة وبينات باهره على أن لهذا العالم إلها قادرا مختارا حكيما وكذلك إخراج العسل من النحل دليل قاطع وبرهان صاطع على إثبات هذا المقصود فالإنسان في كل شيء يمر به حينما يستخدم عقله ويتفكر يجد قدرة الله سبحانه وتعالى ظاهرة على هذا الآية التاسعة والستون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 إن في إلهام النحل ذلك وفي العسل الذي يخرج من بطونها لدلالة على قدرة الله وتدبيره لشؤون خلقه لقوم يتفكرون فهم الذين يعتبرون وتأمل فسلك سبل ربك أي فادخلي أيها النحل طرق ربك مذلله لك لتطلب الرزق حيثما توجهت ولذلك سهولة الرزق هي من عند الله سبحانه وتعالى وأيضا أنت تجد الكثيرين تجد أن الرزق عليهم سهل فعلى الإنسان أن يستذكر نعم الله تعالى وأن الرزق من عند الله وقد ختمت هذه الآية الكريمة بقوله إن في ذلك لآية لا لقوم يتفكرون أي إن في إلهام الله للنحل باتخاذ البيوت من الجبال والشجر والعروش والسلوك في المراعي للاجتناء من سائر الثمار ليخرج من بطونها هذا العسل ذو الألبان المتعددة الذي جعل الله فيه شفاء للناس من الأمراض إن في ذلك لدلاله وحجة واضحة لقوم يتفكرون في عظمة خالقها ومسخرها فيستدلون بذلك على أنه القادر الحكيم العليم الكريم الرحيم اللطيف فهو سبحانه الذي يستحق العبادة وحده سبحانه وتعالى الآية السبعون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد الى اغزل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا ان الله عليم قدير والله خلقكم على غير مثال سابق ثم يميتكم عند انقضاء اجالكم ومنكم من يمتد عمره إلى أسوأ مراحل العمر وهو الهرم فلا يعلم إما كان يعلمه شيئا إن الله عليم لا يخفى عليه شيء من أعمال عباده قدير لا يعجزه شيء وتأمل في هذه الآية الكريمة والله فضل بعضكم على بعض ف ففي هذه الآية الكريمة الطال لمذهب الاشتراكية القائل لا أحد أفضل من أحد في الرزق وتأمل في ختم هذه الآية الكريمة أف الله يجحدون أي أف الله التي أنعم بها من الرزق يجحد هؤلاء الكافرون باشراكهم غيره في عبادته واستعمال نعمه في معصيته. إذا أنت حينما تعصي الله سوف تعصيه بنعمه فإياك أن تستخدم هذه النعم في معصيه الله وإنما النعم يؤدى شكرها ولنهذر النعم إذا لم نؤدي شكرها فكل نعمة لا تقرب إلى الله فهي بليه. الآية الحادي والسبعون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 فجعل منكم الغني والفقير والسيد والمسود فليس الذين فضلهم الله في الرزق براد ما اعطاهم الله على عبيدهم حتى يكونوا شركاء بالسويه معهم في الملك فكيف يرضون لله شركاء من عبيده ولا يرضون لانفسهم ان يكون لهم شركاء من عبيدهم يستوون معهم فاي ظلم من هذا واي جحود لنعم الله اعظم من هذا فعلى الانسان ان يحذر المعاصي نعم الايه الثانيه والسبعون والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفده ورزقكم من الطيبات أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ وَاللَّهُ جَاعَدَ لَكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ مِنْ جِنْسِكُمْ أَزْوَاجًا تَأْنَسُونَ بِهِنَّ وَجَاعَدَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ أَوْلَادًا وَأُولَادَ أُولَادٍ وَرَزَقْكُمْ مِنَ الْمَأْكُولَاتِ كَالْلَّحْمِ وَالْحُبُوبِ وَالْفَوَاكِهِ طَيِّبَهَا أَفَبِ وبنعم الله الكثيرة التي لا يستطيعون حصرها يكفرون ولا يشكرون الله بأن يؤمن به وحده إذا على الإنسان أن يطالع هذه النعم لأن بمطالعة النعم يعمل الإنسان إلى الشكر وبمطالعة النعم يستحي الإنسان أن يعصي ربه بنعمه من فوائد الآيات جعل تعالى لعباده من ثمرات النخيل والاعناب منافع للعباد ومصالح من أنواع الرزق الحسن الذي يأكله العباد طريا ونضيجا وحاضرا ومدخرا وطعاما وشرابا في خلق النحلة الصغيرة وما يخرج من بطونها من عسل لذيذ مختلف الألوان بحسب اختلاف أرضها ومراعيها دليل على كمال عناية الله تعالى وتمام لطفه بعباده وأنه الذي لا ينبغي أن يوحد غيره ويدعى سواه من منن الله العظيم على عباده أن جعل لهم ازواجا ليسكنوا إليها وجعل لهم من أزواجهم اولادا تقر بهم أعينهم ويخدمونهم. ويقبون حوائجهم وينتفعون بهم من وجوه كثيرة ولذلك ذاك المسكين الولد العاق الذي لا يخدم أبوه فربنا جل جلاله يمن على عباده بأن جعل لهم بنين فهم قره عين إذا كانوا على البر والطاعة وعلى النفع أما ان لم ينفعوا أو قد حصل منهم العقوق فهم قد ضيعوا هذه النعمة الكبيرة فعلى الإنسان أن يرعى حق الله في كل شيء هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته